وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل فإن من اتقى الله غفر الله له ذنبه وأقال عثرته وأزال غم وأذهب حزنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً رزقنا الله جميعا التقوى وجنبا أسباب الغضب والهوى عباد الله إن من أخص خصائص الأمة الإسلامية أنها أمة الوسط والاعتدال، فالوسطية وصف ملزم لها في جميع جوانبها، فهي وسط بين الأمم كلها في معتقدها وفي تشريعها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن ثم فإن كل مظهر أو قول أو فعل ينافي هذه الوسطية التي مدح الله عز وجل المسلمين عليها يعد انحرافا عن منهج الوسط الذي هو منهج هذه الأمة والسبب لخيريتها وإن من أعظم المظاهر التي تتنافى معاسمة الوسطية والاعتدال ظاهرة الإسراف الذي هو مجاوزة الحد إن مجاوزة العبد لما حده الله عز وجل في جميع شؤونه يعد إسرافاً مذموما منهياً عنه سواء كان الإسراف في أمور العبادات والطاعات أم كان في أمور العادات والمباحات وأقبح من ذلك وأشنع الإسراف على الأنفس بالمعاصي والذنوب والسيئات إن القاعدة العامة التي ينبغي أن يسير عليها المسلم ويضبط بها تصرفاته وحركاته قاعدة الاعتدال الاعتدال في كل الأمور فلا إفراط ولا تفريط ولا إسراف ولا تقتير لأن كلما خالف الاعتدال وخرج عنه كان مذموما شرعا سواء كان في جانب الإفراط أم كان في جانب التفريط أيها الأخوة المسلمون إن من يتامل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يلحظ ذلك التحذير الشديد والتنفير والتهديد من الإسراف والمسرفين يقول الله عز وجل مبينا المنهج الحق منهج الاعتدال الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ويقول عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الإسراف حتى في أمور الغسل والوضوء. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعى صلى الله عليه وسلم بماء في إنا فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل أصبعه السباحتين وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم واساء وكان صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المنهج منهج الاعتدال والبعد عن الإسراف في وضوئه وغسله فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وروا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا السرف؟ فقال أفلو ذوي إسراف؟ فقال نعم، وإن كنت على نهر جار، لقد ذم الإسلام الإسراف حتى في أمور الطاعات والعبادات، فكل عبادة وقربه يفعلها المسلم على وجه. يحصل معه على المسلم العسر والمشقة والعنت نوع من الإسراف في العبادة لا يحبه الله ورسوله بل هو خروج عن السنة ووقوع في البدعة روى أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس مني قال الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات لأن إتعاب النفس فيها والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجمير والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه والشريعة النبوية بنيت على التيسير وعدم التنفير أيها الإخوة المسلمون إذا كان الإسراف مذموما حتى في أمور العبادات والطاعات والقرب فكيف سيكون الحال إذا كان الإسراف واقعا في أمور المباحات؟ إنه سيكون أشد ذمّا وأكثر قبحا والله عز وجل يقول لا يح والله عز وجل لا يحب المسرفين يقول سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن الإسراف سواء كان بالزيادة على القدر الكافي أو للشره في المعكولات أو كان بزيادة الترفه والتنوع في المعاكل والمشارب والملابس والمراكب أو كان بتجاوز الحلال إلى الحرام كل ذلك سرف ممقوت مذنون لا يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الشرع المطهر يوم أباح للمسلم التمتع بالمباح من المآكل والمشارب والملابس لم يجعل ذلك كله مطلقا من غير قيد ولا ضابط ولم يجعله مهملا من غير حد وإنما جعل ذلك كله دائرا في حدود الاعتدال والوسطية فإذا خرج عن دائرة الاعتدال كان فعلا مذموما وسلوكا مشينا وفي الحديث كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيله، لقد عاقب الله الكفار على إذهابهم طيباتهم في حياتهم الدنيا كما قال عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب وهذا الوعيد الشديد وإن كان للكفار لكن يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة، لأن من يعتاد الانهماك في المباحات تميل نفسه إلى الدنيا، ومن ثم لا يؤمن أن تنهمك نفسه في الشهوات والملاذ كل أم كل ما أجاب نفسه إلى واحدة منها دعته إلى غيرها، حتى يصبح المر أسير نفسه وأسير شهواته ودنياه، لا يستطيع البت عصيان نفسه ومخالفة هواه. فينسد عليه فتنسد فينسد عليه باب العبادة وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يب لم أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون تجزون عذابلهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون إن معاناة كثير من الناس اليوم في نقص في بعض الجوانب الاقتصادية والمعيشية ونقصها وراءه في كثير من الأحيان الإسراف والبعد عن الاعتدال في المأكولات والمشارب والمراكب والمساكن والكماليات والحاجيات ولو لزم الناس الاقتصاد والاعتدال في ذلك كله وابتعدوا عن التقليد الأعمام ومحاكات الآخرين لتحسنت أوضاعهم وقديم قيل الاقتصاد نصف المعيشة نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بارك الله لو في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكي الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفره واتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلاح قلوبكم وعمارة أوقاتكم بطاعة ربكم وذكره جعلني الله وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان سعادة العبد في دنياه واخرى عباد الله إن من مظاهر السرف في حياتنا الاجتماعية ما يحصل في المناسبات والولائم والأفراح والأعراس من تبذير وإسراف وبذخ في المآكل والمشارب يفعل ذلك كله والعياذ بالله محاكاة للآخرين وتقليداً لمن لا يقدرون نعمة الله قدرها ومباهات وتفاخراً حتى رأينا من ذلك صورا تشمئز منها النفوس السوية والعقول السليمة في وقت يموت الناس فيه من حولنا وغير بعيد عنا من الجوع الشديد إن تلك الأعمال من صور الإسراف التي بلغت الغاية في القبح والكراهى والشمعان ليست من الكرم في شيء ليست في الكرم في شيء. ليست من الكرم في شيء وليست من المرؤة ولا في شيء وليست من أخلاق المسلمين وإنما هي من أعمال الشيطان يكفي في قبحها أنها من أعمال الشياطين وأصحابها سماهم الله عز وجل إخواناً للشياطين ألا يخشى أولئك المسرفون المبذرون من غضب الله ومقته ألا يخشون من أليم عقابه ألا يخشون أن تسلب تلك النعم من بين أيديهم في ساعة من ليل أو نهار يتمنى أحدهم كسرة خبز أو لقمة طعام يسد بها جوعته وجوعة أولاده فلا يجدها إن الواجب أخذ على أيدي هؤلاء الاثمين على أيدي هؤلاء المسرفين من قبل الجميع من قبل ولات الأمر ومحاسبتهم وتعديبهم وتعذيرهم على كفرانهم نعمة الله عز وجل وتعريضهم هذه النعم للزوال ونصهم من معارفهم وأقاربهم وجماعاتهم وواضهم وعدم المشاركة لهم في ولائمهم ومناسباتهم التي تقوم على الإسراف والتبذير كما أن الواجب على المسؤولين وولاة الأمر أن يكون قدوةً ظاهرةً للناس في حسن التعامل مع نعم الله عز وجل وعدم الإسراف فيها في جميع المجالات حتى يقتدي بهم الناس ويحاكونهم أيها الإخوة في الله يطبح الإسراف والتبذير إذا كان في استعمال المرافق والمنافع العامة كالإسراف في استعمال الكهرباء والمياه والتصرف فيهما زيادة عن حد الاعتدال والمطلوب وكم يكون الإصراف قبيحاً وكم يكون الإصراف مذهوماً إذا كان في ما له علاقة ببيت مال المسلمين وأموال المسلمين عام. فليتق الله من اعتمينوا على شيء من أموال المسلمين على شيء من أموال المسلمين أن يراعوا فيها الاعتدال والبعد عن الإصراف أو الإنفاق في ما لا فائدة ولا نفع فيه أبدا فإن الإسراف في هذا أعظم وإثمه أشد لتعلق عامة المسلمين بهذا المال أيها الإخوة في الله إن الاعتدال في المعاكل والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك من أمور الحياة خلق رشيد وعادة سليمة وأدب نبوي ينبغي أن نربي أنفسنا وأهلين عليه ونجاهد أنفسنا حتى نصل إلى حد الاعتدال المطلوب ونبتعد عن خلق الإسراف المذنوم إن كثيرين من الناس ينظرون إلى صور من الإسراف قبيحة ولا شك في قبحها لكنهم ينسون ويغفلون عن أنهم داخل بيوتهم يتعاطون ويمارسون صورا من الإسراف الأخرى صورا من الإسراف الأخرى ينبغي لهم أن يعالجوها والإسراف كله قبيح كثيره وقليله فينبغي أن نتقي الله عز وجل فيما منا عليه وفيما أنعم الله عز وجل علينا به من النعم صغيرها وكبيرها ونستعمل فيها ما أمرنا الله عز وجل بالإنفاق من غير إسراف ولا تقتير ولا مخيلة نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يكلعنا بعنايته ورعايته وأن يحفظ علينا ديننا وعملنا ونعمه عز وجل علينا إن ربي على كل شيء قدير هذا وصل وسلم رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض الله عن أصحابه أجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين العمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وارض الله عن أمة المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل معصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وعظه الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمداً على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ووال من وال المؤمنين وعاد من عاد المؤمنين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشغلهم في نفوسهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وادر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين وأبدانهم بطانة السوء من المنافقين اللهم أصلحوا زراءهم ومستشاريهم واجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم أجل الخير على أيديهم اللهم أجل الخير على أيديهم اللهم اعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ جنودنا بحفظه وأيدٌ بتأييدك وكلهم بعنايتك ورعايتك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك كان يغتالوا من تحتهم اللهم احفظهم في أهليهم وأولادهم وذرياتهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم عليك بالحوثيين الظالمين ومن شايعهم من المجرمين اللهم اعرن فيهم عجائب قدرتك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق في الرعب في قلوبهم واضرب قلوب بعضهم ببعض إنك على كل شيء قدير اللهم أعيد إلى اليمن أمنه واستقراره ووحدة كلمته اللهم اجعل ولايته في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ولاية أهل اليمن في أهل الخير والرشد والتوفيق والصلاح والإصلاح إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين والشام اللهم فرج كرب المكروبين من اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب اخواننا في العراق والشام والفلسطين وفي بورما وغيرها من بلاد المسلمين اللهم فرج كروبهم ونفس سمومهم اللهم فرج كروبهم ونفس سمومهم وفك اسراهم واشفي مرضاهم وداوي جرحاهم واجعل العاقبة لهم على من من الظالمين اللهم افتح لهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا معزا عزيزا اللهم دم decir أعدائهم قدرتك اللهم أحصهم عدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك على كل شيء قدير اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء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 نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا غرق ولا هدم اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم غيثاً تحيي به البلاد وتسقي به العباد تجعله بلاغاً للحاضر والباد اللهم غيثاً تدر لنا به الزرع وتنبت لنا به الزرع وتحيي به بلدك الميت إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد